يا ناشر الهدى يا واسع الندى يا خير خلق الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر البارا لا لا هو البارا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 اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الذات العلي مستدرا فيض البركات على ما أنا له اثني بحمد موارده سائغه هنيه ممتطيا من الشكر الجميل مطايا واصلي واسلم على النور الموصوف بالتقدم والاوليه المنتقل في الغرر الكريمة والدباه وأستمنح الله تعالى رضوانا ليقص العترة الطاهرة النبويه ويعم الصحابة والأتباع ومن والا أستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة للجميع وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطا وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبر الطانية ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القويه إِنَّهُ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بالله عَطَى اللَّهُ مَا الْكَرِيمُ بِعَوْنٍ مِنْ صلاة وسلم وبارك وبعد فاقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبه الحمد حمدت خصاله السنيه ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع ثم بقصي لتقاصيه في بلاد تضاعت القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسه البطول القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركه ابن الياس وهو أول من اهدى البدن إلى الرحام الحرامية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه ابن مضرب بن نزار ابن معد ابن عبدان وهذا سلفنا نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذو العلوم نسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتهاه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدريه وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقاه نسهم تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد الله تعالى من سفاح جاهية أورد الزين العراقي وارده في مورد الهدي وراه حفظ الإله كرام قرات سرى نور النبوه في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وَأَظْهَرَهُ جِسْمًا وَرُوحًا بِصُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ نَقَلَهُ إِلَى مَقَرِّهِ مِنْ صَدَفَةِ آمِنَةَ الزُّغْرِيِّ وَخَصَّهَا الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ أَنْ تَكُونَ أُمًّا لِمُصْطَفَى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتيه وصبى كل صب للهبوب نسيم صبا وكسيت الارض بعد طول جدبها من النبات حلنا سندسيه واينعت الثمار وادنى الشجر بجان ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الأنسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والافواه تباشرت رحوش المشارق والمغارب ودواب والبحرية واحتست العوالم من السرور كأس حميان أتيت امه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البريه وسميه إذا وضعته محمدا فانه ستحمد رقباه عطل اللَّهُمَّ هم قبره الكريم بعرف شديد لما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الاقوال المرويه توفي بالمدينه المنوره ابوه عبد الله وكان قد اجتاز باقواله بني علي من الطائفه النجاريه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن تنجلي عنه صداه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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكان الوقت وقت إجابة فمن كان له عند الله حاجة فليتوسل بنبيه ومصطفاه وليقل يا قاضي الحاجات استجب منا الدعوات عطر اللهم قدره الكريم بعرف شام من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك لفضيله الدكتور محمد يوم نال بوضعه ابن سواد من فخار لم تمله النساء يوم وَا بِنِذْ قَارِلًا أَمَانٌ قَوْمُ نِسَاءُ اشتركوا في القناة ورز صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العامية موميا بذلك الرفع إلى سؤدده وأولاده ومشيرا الى رفعة قدره على سائر البريه وانه الحبيب الذي حسن طباعه وسجاياه ودعت امه عبد المطلب وهو يطوف بها فيك فأقبله مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله لكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مفتونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكتولة بكحل العناية عينا بيلا خطنه جده بعد سبع ليال من سويه واولما واطعم وسماه محمدا واكرم عطير Shabbat السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرطاه تدلت اليه صلى الله عليه وسلم الانجم الزهريه واستنارت بنورها وهاد بالحرم ورباه القيصريه فراها من بطاح مكه داره صدع الايوان بالمدائن الكسرويه الذي رفع أنو سمكه وسواه وسقط أربع عشرة من شرفاته العلوية قسرموا بالقسرا لله بما أصابه وارا وخمدت النيران بمعقوده بالممالك بالفارسيه يقولوا بدره المنير واشراق المحانيام